رب موسى ومعه قال فرعا من كنت به قبل أن آتن لكم إن هذا لمكر مكوتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلنا فسوف تعلموا فأغط عن أيديكم وأرجلكم لبنكم أجمعين قَالُوا إِنَّا إِلَى وَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنْفِلْ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ عُبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَسْرِبْ عَلَيْنَا شَرْغًا وَتَوَفَّنَا مُسِمِّينَ من قوم فرعون نجده موسى وقومه ليمسردوا في <تصفيق> الأرض ويذرك وآلهتك قال سنكتل أبناءهم ونستحذي نساءهم وإنا فوقهم تعهروا قال موسى لقوم استعينوا بالله واشبروا إن الأرض لله من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عشى ربكم أن يهلك عدوكم ويشهر لتكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل في العين بالسنين ونقش من الأمرات لعلهم يذكرون